أصبحني حاكم، حاكم الله. وسأصعد من أعلى إلى أدنى، سأصبح من تلقيه حتى لو نحات من وراءه. في ما ما هو؟ ماذا تجي؟ ماذا طبعا مسائل العدليات حسب القوم شبه القدماء وعين تظهر على صور الهيون طبعا فصار الدين يتغير على فترات ومراحل فصار فصار ضمان الاستعمار ولا اشعار او ان Wanneer het verschuldigde wordt is het aangifte niet meer beter. Bij het aangifte betalen betalen we het verschuldigde. Bij het aangifte betalen betalen we het verschuldigde. het aangifte betalen betalen Oh, wat moet ik je zeggen? het al aangegeven. Ook aan het kantoor, het kan het kan het het Afgelopen jaar, afgelopen jaar. Afgelopen jaar, een ander centrum. Nou, wat een ander centrum. wat een ander centrum. Nou, فالعلمان ينخشون بهذه استثاثات وشعل قلم على السعيد يقولون واحد والله إما رأى قلمي ما أخذته ماذا على السعيد لا قلم جاء الشعير جاء الشعير والله ما يعمل بذلك عبادته شعيره بذلك بذلك عقل جاء اصل الجامعه ولما يقولون ان عباده هذا فهذا المفكر ان سيدنا الفوري المجلس الراقي شرعيه عباده الصبي يتنفس الاطلاقات اقم الصلاه عامه الصبي العلم اخو زفاعه عامه الصبي كتب عليهم الصيام عامه الصبي الله عليكم بالصلاة. الذي وضع عن الصدي لا أفضل جاه هذا فصل. إلى الحين عن الصبي الامزام من الامزام. مو أفضل جاه هذا هو اللي حصل. إذاً دعاء النبي شعير كذا كذا مطروح. أفضل جاه في الامزام هو. شو جاه الامزام هو؟ إنه يجيب جاه. أفضل de ruggen van de ruggen van de van de ruggen van de ruggen van de ruggen van de ruggen van de de ruggen van de van de ruggen اذا انظروا الى التقاليد لا يقبل الايام ومنها يدلنا على ان نعرف لنا اثناء رقم واحد اولئك ستعيد سببنا نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن deze maatregelen die de afnissing van de de de de فاذا ذكر اللاعب مع هؤلاء السلف قضينا على ان نقولوا قلم المؤاخذه او قلم السفينه لا يحضر جاهل حتى تفتح هذا الحصى الماخوذه فيجب على وليهما اخراج القنص ويجوز للحاكم الشرعي اجبار الكافر على ذكر القنص مما اخرجاه وان كان لو اكلت سقطت حسب hoe kan een man je een So is de of zo goed je waarom hebben we dit te doen met elkaar omdat je niet de moeite het over jou? Waarom als je betwijfelt, als je wat Natuurlijk het niet doen. het niet doen. Natuurlijk gaan we het niet het niet doen. Natuurlijk gaan we het niet het niet doen. Natuurlijk gaan we het het niet doen. Natuurlijk gaan we het niet doen. Natuurlijk gaan we het niet doen. Natuurlijk het niet het het het en als ik daar ben, dan hmm. brent, als, is het zo. Dan is het zo. Dan is het zo. Dan is het zo. Dan is het السلام الرحيم و الله على النبي و آله من في المسألة سالة 15 إذا شكت في بلوغ النصاب و عدنه والبحث المساله <تصفيق> مساله سياديه في كثير من ابواب الفرق في كثير من اعماره الاخلاق وهو الشرك als je het hebt over de kansen van de kansen van de kansen van de kansen van de kansen van de kansen van de de van فما أشهد مداني أولوك في مكتفال المعارض هل يمكن جرياء القصر كما يحضر عنك يحضر في الأصول في أوراق المحتضاء يحضر على المقلب هل يمكن للإنسان إجراء القصر في الشبهات المرضوئية منذ تحصل محتضاء؟ إلا hij is de voorzorgsbehoefte van de stad van de stad van de stad van de stad van de de stad van de stad van de stad van de stad van de stad van de stad Hadden al die te halen. die je het pas in doen, dat zijn? Hoe van Ik ben Ik niet رجعاً أمتنا للمتلمين متى أن شخص الإنسان في فتن جزئي يتعلق بالموضوع المشكول فيه في الانتراهات من دون تقيم بحالة فعصة والإفترض كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعيداً تتبعه من خبر نفسك وذلك مثل الثور يكون على إطلاع الدرس فمثلوها أن تكون جهتة لعلما أفتكم بطاعة والأشياء هي صحيح صحيحة مسألة من صدقات والأشياء كلها على ذلك حتى او أو تقربين بينام هذه الروايات التي تتعرض صارت الشيء صارت أسالة ما مهمة يقول يعني كل شيء لك هلال بعد الفحص. والاشياء كلها على ذلك ان هي الموضوعات حتى يستجيبوا افضل تنفيذهم وكذلك من ناحيه روايات الاستصحاب لا تنفذ اليقين بالشك ولكن انفذه اليقين مثلك انك كنت على يقين من وضوء اكتشفت وليس من طريقه ان تنفذ اليقين بالشك هو نوع استصحافا مطلقا sowieso pas dan kan passen dat er een de afdelingen van de ouders gaan kijken, lopen we de En als we حصل عليه الفارس. إذا شكت في أن المعدن بلغ النصاب، نصاب الفنس، الأصل على الفصول. إذا شكت في أن النصاب الزفوي حصل عنه، الأصل على الفصول. إذا شكت في أن الأمال الذي عندك قدر الاستطاعة من حج أمل، الأصل على الفصول الاستطاعة. إذا شكت في أن هذا الماء فلحم. نقص عن الكريه ان لم يحفظ الله العلم من صانع الكريه ويقصد فيه نبال وحيدا ذا يجري بأسول في الشبهات الموضوعية بلا توقف عن طرار وهذا ماذا هذا اليه سيدنا الكرية الكرية والكسسورة قولنا الله سلطة في المدرئي من دون العالم من لذلك في تعريفة على كلام صاحب المقام صاحب يقول في الاختبار ويقول في حافوة منهم ولكن أقينت أجوية من قبل الأعلام قد سنى أسرارهم على نزول القحص حتى بالشبهات الموضوعيه وأقام على ذلك عدة أدلة باختلاف آيب الأدلة يختلف نوع البحث عدة الجميل الأول الذي ورد في كلماته أما الذي يجري العاصم عنده علماً إجمالياً بمخالفة كثيرا من الاصول بالواقع الأمين الأهمة هذا الإنسان شبك في طهارة الطهارة وهنا سبب أجرى أصارت هذا الإنسان الذي يجري أصارت الطهارة في طوبة يعلم إجمالاً بأن أصارت الطهارة الذي يجراهه أجراها زيد، أجرها بعض، أجرها كلا في شرق الأرض، في غربها، في شمالها، أو جنوبها. كثير من هذه الأصول على الواقع وكان الواقع وقيم أشياء النساء. شاهد على وجود العلم الإجمالي عند مجر الاصل نفسه بمخالفة كثير من الأصول الواقع يكون اجراء الاصل فيه عربيه عرفيه لمخالفه الواقع اجراء الاصل يعرضك عرفا لمخالفه الواقع مع علمك تجمالا بمخالفه كثير من الوصول الواقع اجراء الاصل من قبلك يعد ماذا يعد نوعا من معربيه العرفيه لمخالفه الواقع والعلم الاجمالي ما فهم من جلاله العاصفه هو وقوع العاصفه والشك والمفروض أنه عندك علم اجمالي لمخالفه كثير من الاصول الواقع وجود هذا العلم الاجمالي كيف تجد العاصفه فتقول انه هو العصف والشك انت عندك علم ليس بشك هذا الاستدلال ورد في كلمات كثير من الاعلام فسيله وعرض عليه قدس سروا في أصوله وفي فقهه أن العلم الإجمالي لا يطلق جز فرحه يكون مانعا من جريان الفاصل إلا إذا اتحد المكلف تعدد مع وحده الواقع أما لو كان المكلف متعددا والواقع متعددات لا يتنجز الخاصه او كان المكلف واحدا ولكن الواقع متعددات لا ينجز الخاصه حقا لا يتنجز العلم الاجمالي نتاكد عليه اذا علم الانسان اجمالا بان احد توبيتنا جيش اذا اشتهر العلم اجمالي من الجيش لماذا لان المكلف واحد فالواقع واحد هم لا اشكر في تنجز العلم الإجمالي وهو العلم الإجمالي يمنع من جوايا ناصر لا يمكنك أن تنتجي الأصار في كلا البنائين من العلم الإجمالي بنجاسة الحديد لله ويقولون مع وجود العلم الإجمالي المنجز لا تجلبه السوق في أطرافه أما لو كان المكلب متعددا ولكن الواقع واحد كما اذا علم الماموم انه اما صلاته باطله او صلاه الايمان علم الماموم بأنه اما ثوبه نجس او ثوب الايمان هنا صحيح المكلف متعدد لكن الواقع واحده يعني واقعه ترتدف بكر المكلفين بما أن الواقعات ترتبط بكل المكلفين من العلم الإجمالي المنجز لا يمكن للماموم في المقام اجراء أصاذ الطهارة في ثوبه واجراء أصاذ الطهارة في توفيه لوجود العلم الإجمالي المنجز ووجود <تصفيق> هذا العلم الإجمالي المنجز مستوجب للعلم باطن الصلاة إما لنجاسه ثوبه هو او الصلاه الصلاة لنجاز التوب الإمام فيكون في الاقتداء باطلا بغير المحيزين فالرواب الحمام فقرنا من إجمال ولكن لو فرضنا أن المكلف متعدد فهذا الإنسان يعلم إجماله بأن توبه نجس او توب السلطان اي من خليت من العلم الاجمالي غير يكون الجسد لماذا لخروج احد اطرافه عن محل الابتلاء توب السلطان فهما يلبسه هو فتوب السلطان خارج عن محل ابتلائه وبمجرد ان يخرج احد الاطراف عن محل الابتلاء لا يكون العلم الاجمالي مكان أو أنه لا علم هذا الإنسان أنه إما ثوبه نجيس أو زيد عليه دين فالواقع متعددة هنا وحينئذ لا يكون العلم الإجمالي ممجزة هنا بخروج الطرف الآخر عن موضوع الإبتدال عليه دين وليس عليه دين ذلك محل, محل الابتلال هذا في مقامنا الإبراهي هذا الذي يجري الآصل الآن يشوف في طرار التوبه أو يشوف أن المعدل بلغ النصاب، أو يشوف أن المال بلغ الاستطاعة أو ما يشبه ذلك يعلم إجمالك بأنه أحد الأصول الجارية في العالم مخالفه للواقع إما الأصل الذي أجره هو أو الاصول التي اجراها الاخرون الآخر هو الأصول التي أجرها الآخرون وخالفة الواقع خارج العلم محل الامتلائي لا ربط بها الامتلائي إما الأصل الجاري عنده والمخالف الواقع أو الوصول التي أجراها الآخر المخالف للواقع وجود هذا العلم الإجمالي عنده لا يمنع من جريان الأقصى بالنتيجة هو شاكل بالنتيجة هو شاكل في طهار المتوضم وعلم بالنتيجة هو شاكل في بلوغ المعدل المساق وعلم فبيجي الأصار العلم يجري بس أصحاب أو جراء صلة البراءة على أصل عدم الوجود، لأنه إذا شك في وجود المصاب شك في وجود الخمس، إذا شك في وجود الاستمرار شك في وجود الحاج، إجراء صلة البراءة على الوجود. تقول بأنه يعلم إجمال صحيح يعلم إجماله بأنه إما الأصل الذي أجرى أو الأصول الأخرى مخالفة للواقع. لابد من لا المفروض أن إجراء الأصول الأخرى خارج عن حد إتلاهي، فلا يكون هذا العلم إجمال المنتجات. اراضي اذن مجرد هذا الوجه لا يمنع من جريان الاصل في الشبهات الموضوعيه قبل الفحص الدليل الثاني الذي سيق للاستدلال على عدم جواز جريان الاصول في الشبهات الموضوعيه الا بعد الفحص هو اننا نعلم باهتمام الشارع بتكاليفه بحيث لا يرضى بمخالفتها حتى في حالة الشك والتردد نعلم بذلك الشرع المقدس كلفنا بماذا بوجوب الحيض نحن نعلم بان الشارع مهتم بوجوب الحج نعلم بذلك الى مستوى انه لا يرضى بمخالفه هذا الوجوب حتى, حتى, حتى مع الشك فيه لازم حتى لو شككت لان الحج واجب عليك ان ليس واجب أنت تعلم بان الشارع لا يرضى بمخالفه وجوب الحج حتى مع الشك فيه لازم مدرك ان تحفظ أنه واجب على كل سلوك لأنه لو رفض الحص فوقعت في مخالفة الواقع بإجراء الأصل، لكونت ملوماً اعتباراً كونت تعلم أن الشارع لا يرضى بمخالفة الحج، لا يرضى بمخالفة وجوب الحج حتى في حال الشك والتردد. فمع وجود هذا العلم الإجماعي. فمع وجود هذا العلم حقا وعلمنا علم تفصيلي فمع وجود هذا العلم وهو علمنا بان الشارع بلغ اهتمامه بتكاليفه الى حد لا يرضى بمخالفتها حتى عند حاله الشك والتردد حينئذ لا يثبتنا جريان الاصل لان جريان الاصل معرض عقلائي مخالف الواقع بعد هذا, العلم بعد هذا العلم الموجود عندنا يكون دريان الاصل معرض عقلائي لمخالف الواقع يعني بحيث لو اجر الاصل كل مخالفة الواقع لا يعجره للعقلائي يقولون فاكم تتعلم لان اشار يهتم بدقاليته حتى في حالة الشك والتردد مع وجود هذا العلم كيف تجر الاصل وكيف تنسق بأطلاق الأدلة هذا العلم مقيد لبية أطلاق الأدلة أنت لا تقول أدلة الأصول مطلقة أدلة الأصول مطلقة شاملة لحالة ما قبل الفحص وحالة ما بعد الفحص إلا أن علمك هذا بأن الشارع لا يرضى بمخالفة تكاليفه حتى عند حالة الشرق مقيد اللبية لهذه الأطلاقة نعم لا أطلاقة فيه فكيف أجرت هذا الحال؟ <تصفيق> سيدنا الفقيه بن الصباح الكناني اذا حصل يعني ماذا ما ان هذا دليل اذا حصل طبعا اذا حصل عندنا علم بان الشارع لا يرضى بمخالفه تكاليفه حتى عند حاله الشك والتردد فيها فان هذا العيد هذا العلم في موارد خاصه وفي تلك الموارد لا نقول الجلال ثبات الدماء والاعراض والامراض في ففي تلك المواد نتيجه الادله الوارده الادله الوارده في الدماء الادله الوارده في الاعراض الادله الوارده في, الأدل الوارد في الامراض اذا تبصرنا تلك الادله وتاملنا فيها نجد أن الشارع في تلك الأدلة مهتم بمواردها بحيث بلغ اهتمامه معلم بذلك بحيث بلغ اهتمامه أنه لا يرضى بإثلاف نفسه ولا يرضى لهك عرضه ولا يرضى لطبيع ماله حتى عند حالة الشك والتردد، معلم في تلك موارد جزمين بمقتضى تبصرنا وتأملنا وبالتالي هنا لو شك الإنسان في أن هذا الذي هو مثلا تحت الغطاء محقوم الدن أو ليس بمحقوم الدن قال مصر عدم محق قال يد الدن اخطاع رأسه يمكن هناك كذلك أو أنه مثلا في في مثلا حالة حرب أو كذا مع الشك في أن الذي امام المسلمين أو ليس ان يكون هناك أن يكون هناك الأصل يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك الله يكون هناك من يكون هناك من يكون من يكون هناك لا يكون هناك من يكون هناك من ومن الموارد الافتراضيه في هذا الموريد ما اذا شكت المراه الحامل هذه الموارد الدماغ. اذا شكت المراه الحامل انها حامل او ليست حامل وحينئذ على فرض انها ليست حامل تستعمل الاشياء التي مثلا تشكل حامل لو كانت كمثلاً كبوب من عدخان أو أشبه بليت يشوره مثلاً هذا الجنين لو كان موجوده لو مورد مورد النفوس هل يصحر المرأة في المقام تجري استصحاب عدم تصور الحام؟ أو أصالة البراءة عن حرمة التصرف مثلاً في بطنها أو ما أشبه دائماً هنا يتأمد بجراء نفس النقاط باكبار علمه علم المرأة بأن الشارع بلغ اهتمامه بموارد الدماء والنفوس إلى حد لا يرضى بإطلاف نفسه حتى في هذه الشكوى معاولين هذا العلم إطلاقات لا تنفق مليئ أو في موارد الأعراب مثلا كما إذا كانت كما كما حصل عندنا هذا في البلدان كما إذا كانت هناك افتان ثوأما مثلاً واحدهما متزوج وواحد منهما متزوج في احد الوقت فراح الوقت الاخر. هم أنا الزوج. فإذا كان مثلا ابنتان كان ثوأ متشابهان ثمان الشباب. وهذا متزوج عندهما وراء قرارة و ومثلا حصل عن فوق إذا اتخذنا منها تلطرج عن حد كلامنا إذا قطعتنا منها زوجتها ومارس معها مثلا ما يمارس مع الزوجات ثم تبين أنها رفت وقرارة مثلا آخر اتخذ رغم في حالة الشاك أو إذا الشاك تبري في حالة الشاك في حالة الشاك في حالة الشك مثلا في موارد الاموال التي يمكن ان يكون لدينا موارد الاموال التي يمكن ان يكون لدينا موارد الاموال التي يمكن ان يكون لدينا موارد موارد الاموال التي يمكن موارد الاموال التي يمكن موارد الاموال التي يمكن ان يكون لدينا موارد الاموال التي يمكن ان فهذه الموارد قال أنه يقول يجري الأصارف عدم الدين وأن تبحث عن الأولى حتى يقول أن تبحث في موارد الدماء والأعراض والأموال علمنا من هذه الموارد بل علمنا من السيرة العقلائية فإن السيرة العقلائية قامت في مثل هذه الموارد علمنا موارد خطيرة لا يمكن للإنسان إجراء الأصل فيها بدون فحصة اختباري فتأملنا في ادلتها وقيام السيره العقلائية في مواردها كل ذلك أوجب عندنا العلم بعدم من هذه من فقط نفسه وإذا وجد موارد آخر نظيرها في الموارد الثلاث قد ادعى في, في, في الحج أنه <تصفيق> اننا تورن في خدمه اليهود هنا في فرنسا او يزدحام تماما داخل فرنسا ما ايسر ما يتلو به العبد القار حول ما ايسر ما يتلو به العبد النار قال من اكل من مال اليتيم برحمه ونحن بيته يا الله ولا يحل لأحد أن يشتري من الخمس شيئا حتى يصل إلينا حقنا. لا يُعذر عبد مشترى من الخمس شيئا أن يقول يا رب اشتريته بنادي حتى يأذن أهل الخمس. إذا استفدنا من الروايات الواردة في الخمس أو الزكاة أو الحج أنها إلى هذا الحد أن الشارع لا يرضى بمخالفه الحق الواقعي حتى في حالة الشك والتردد. منك. ولعل هذا هو من شاء عند صاحب الله أن رواية الخمس قد توحي بذلك وإن كان مقتضى عدلة الوصول عملية مقتضى إطلاقها هو رواية جران الارض إلا أن أدلة الخمس توعي بأن الشارع مهتم بالخمس إلى هذا الحد إلى الحد الذي لا يرضى بمخالفته حتى في حال الشكل والثالثة إلا إذن هذا هو من ولا يبدن من شاء يومنا حاولتها إلا أنه وعال الكلام سيكون في الاسم نحن يستحكين من الأجمع وعال عدم أوه. هذا الدليل الثالث الدليل الثالث الذي سيقى لإثبات عدم نجال الخاص في الشبهات الموضوعية إلا بعد الفعص ما ذكره سيد الصدر في أصوله، وملخصه أنه نفس دليل الخفاء يدل بالدلالة الالتزاميه العرفية على ذلك. يعني إذا قال المولى أقم الصلاة، أو قال المولى آت الزكاة هذا الدليل يدل بالمطابقه على وجوب نتاع الزكاة ويدل بالانتزام العرفي إلى أن المولا لا يرضى بمخالفة هذا الأمر حتى أن الحمد الشكل تخبره جدال الانتزامية عرفية منشا هذه الدلاله الانتزاميه العفيه ما هو منشا هذه الدلاله الانتزاميه العفيه ان كل مقنن عندما يدرك المصلحه هذا القانون ويشرع القانون فانه من باب التحفظ على ادراك المصلحه الموجوده في القانون لا يرضى بمخالفه هذا القانون حتى في حال الشخص في حتى يتحفظ على المصلحه والا لو قال المولى ما كان اذا علمتم بالقانون بل اعملوا فيه ما لم تعلموا لازم وكثير من الناس قد يجهل القانون تقود المصلحه فالمولى من بالتحقق التحفظ على ادراك المصلحه حتى يدرك المصلحه ويحققها من بالتحقق التحفظ على ذلك يلزم بالقانون ولا يرضى بمخالبته حتى, حتى في حال الشكل والتردد، حتى يحرز بضعف المصلحه حتى يحرز تحصيل المصلحه هذا اشد الالتزام العرفي ان العرف يفهم من كل خطاب شرعي او عرفي او قانوني من كل خطاب يفهم أنه يدل بالمطابقه على الالزام ويدل بالالتزام العرفي على ان المولى لا يرضى بمخالفة هذا الانتصام حتى في حال الشك والتردد جلال الجلالة الانتزامية الرفيئة على ذلك ومع وجود هذه الجلالة الانتزامية الرفيئة في أجلة الأحكام تقيد وفلاقات أجلة المسؤولة وتكون هذه الدلاله الالتزامية العرفية الموجودة في أدلة الأحكام الأولية حاكمة على أدلة العسور العملية ثلاثة دلية العسور العملية في موضع الشك قبل ولكن هذا الاستدلال وإن تره قدس السره ولكنه محل تأمل في إبارة منه تختلف المصالح على في الأشكال في هناك بعض المصالح بمستوى من الإلزام والتهمية أن الشارع يريد أن يحفتها فإذا كان يريد أن يحفتها فبجعله الإلزام وبجعله الوجوب لا يرى بغض مقالفتها حتى في حد الشك والتردد، فيكون هذا من شأن من الاشتراك كمالا وهناك بعض الأغراض هو غرض المنزمون لكن لا يصل إلى مستوى من أهمية نريد التحصيل حتى في حد الشك والتردد. وحين بما أن الأوراث تختلف من حيث الأهمية والبهمية لا نستطيع أن نقول بأن كل خطاب مولوي دائم بالمطابقة على الالتزام، فهو دائم بالالتزام على أن المولى لا يرضى بمخالفة حتى عند حال الشكل والسلام لا نستطيع أن نقول والدليل الذي سيق بإثبات أن الرسول تجري في الشبهات الموضوعية ولو قبل الحق لا تجري في الشبهات الموضوعية قبل الفاس ما هو مسلك السيد الصادق الحدس السرور وهو مسلك حق الطعام فإنه بهذا المسلك مو ومعني تجري في الرسول في الشبهات الموضوعية قبل الحق لماذا لأنه يقول قدس سره ان البراءه كما يقسمها الاصوليون على قسم براءه عقليه وهي حكم العقل العملي وفوق العقاب بلا بيان وبراءه شرعيه وفي هذه الروايات الواقع ارفع عن الامه ما لا يعلمون كل شيء حلال حتى تعلم انه حرام وما اشبه يقول أدلة البراءة الشرعية اللي لا كل شيء من الحضارة تانية كمال هذه الأدلة ليست إلا انضاء للبراءه يعني ليست دليلا مولويا تعبد من انضاء الا يحكم في العقل بقبح العقاب الى بيان العقل الذي يحكم بالعقل ممضى في هذه الادله لذلك الادله ارشاديه و انضائيه الى البراءه العقليه تنجي الى البراءه العقليه بناه قد بناه قدس السر ان البراءه العقليه مو حكم عقليه سمعت من الاصولين ان العقل العملي يحكم بقبح العقاب خالحكم رقلاه من فاكم عقلي بل العقل العملي تابع للعقل النظري والمفروض أن العقل النظري يفرق بين المولوية الذاتية والمولوية الأكبارية مولوية الحاكم مولوية الأب مولوية الرئيس كل مولويه مولوية ولكن مولوية الشارع المقدس مولوية ذاتية لا تقبل الزوار العقل النظري فرق بعد تفريق العقل النظري بين المولوية الذاتية والمولوية الاعتبارية والعرفية لا إشكالة بأن العقل العملي لا يحكم بأن اوامر المولويتين على حد سواء. بعد ان يشخص العقل النظر الفرق بين المولويتين العقل العملي لا يحكم بن스트 اواملهما على سواء. امر المولى العرفي كامر امر المولى الذاتي كما ان امر المولى العرفي لا يتنجز الا في صورة العلم واذا احتملت او شفقت لا يتنجز عليه كذلك امر اي المولى الذاتي لا يتنجز الا في صورة علم واذا احتملت وشفقت فيه لا يتنجز او في الهيقاء عام لعامر المولودين زايد فعامر يقول هذا هل العملي فقط. بعد ان فرق العقل المولودين بين المولويتين العقل العملي لكن لدينا هناك مولودين لا مولودين هناك في هناك مولودين هناك مولودين هناك مولودين هناك مولودين هناك مولودين هناك يعني مولويه عقلائيه العقلاء اعتبروا بما ان مولويه المولى العرفي مولويه خلقها العقلاء فهي من لمقدار ما يراه العقلاء والعقلاء يرون مقدار مولويه في سوره العلم واما في سوره الشك والاحتمال لا تنفذ مولويتهم في هذه الصورة. أما للمولوية الذاتية التي لا تركت بالعقل والعقلاء وعلى النقل من العقلاء حين إذن العقل العملية نقول بل يقضون جلد أن تشفر تحت منك لا تقريبا تجري البرارة لا يقول العقل العملي مقتضى مولويته الذاتية من حيث خالقيته من حيث منعليته من اي حيثيه اخرى مقتضى مولويه الذاتيه انه يجب عليك الالتزام باوامره حتى الاوامر المحتمله فضلا عن اوامر مع الاوامر المعلمين. حتى توامر المعرفه بلا ان على هذا الفرق فاذا مساله قوس العقاب بلا بيان منطق العقل إن العقل يفرق فين المولوين إن ما هي فرقه رقلائي وهذا الحكم العقالي موضوعه عند الرقلاء المولد أرضي ولا يسري للمولى إلا فين هذه تحينا حصل الشك فلا نحو السلحة المولوين فيما يتعلم بتثالث في الموارد العرضيين بل يلتل بلا فحصة وانا اذا حقر الشكل الشباب الموضوعية فيما يتعلق بأوامر المولى الذاتي فليه؟ فلان العقل العادي لا يسوره لكي اجراء القصد قبل لان الامر المحتمل في الشكل الموضوع شكل في الحكم والحكم المحتمل متنجز. المخطوط المخطوط من متنجز فإذا كان الفق من متنجز حين إذا كيف يجري للأصل ما عتم وطبعا أولكم عن الارمون بعد المنافس السلوية كله من هم معلومة الحكم العقل الحمد لله omdat hij dat niet, omdat hij dat niet, dat hij dat niet gaat proberen. Kom أوامر المولى الذاتي تتنجز حتى في صورة الاحتمال وحتى في صورة الشاب هذا المنطبو محمد تأمين على إلحان نقول بعد تمام هذه الأدلة المعروضة بعد تمام هذه الأدلة المعروضة اخكتش في الهدان مجنى السيدة الفوء يخطي يجري نصف في الشبهات الموضوعية تلافع حسن إلا في الموارد التي يعلمنا يكفي من الشارع تماماً بالدمار ودعاً فمسكاً بإطلاقة في الإطلاق فهذا العديد على قوسي المبنى الثاني ان أراضي هذا الامر يجب من يكون هذا يكون هذا الامر يجب ان يكون هذا الامر يجب ان يكون هذا الامر يجب يكون هذا الامر يجب ان <تصفيق> لن يكون معرضان عدفا لمخالفة الوقت إذن المدى شنوه؟ المدى على حكم العقلاء أنت في مقام إجرائك للآصل مستك بالإطلاق عدد إطلاق عدد إذا وجد في موردين يحكم العقلاء بأن إجراء الأصل في هذا المورد معرض لمخالفة إما لأن أغلب الوصول لجلسة هذا المورد خالفة الواقع مثلا من السبب ذلك إما لأنه يشمل أدلة هذا المورد أن الشارع لا يرضى من حتى في سورة الاحتمال والتردد إما لوجود دلالة التزامية عرفية ما هو ذكر الصدق في أحد الأدلة في التفاقق على أي حان بأي مستنع المهم في كل مورد يرى العقل أن نجراء الأصل هنا معرضا لمخالفة الواقع فيكون حكم العقلاء في هذا المورد قرين لبيت خير إطلاقا. إذا الأصل يجري في الشبهات المضاعفة لا فصل إلا إذا كان معرضا، عرفا لمخالفة الواقع كما في الموارد التي يرى العقلاء أن مصالحها مصالح مهمة موارد يرى العقلاء ويشخص العقلاء أن مصالح هذه الموارد مصالح مهمة وبالتالي يكون إجراء الأصل من قبلك معرضا لمتالفة الواقع إذا أنت أجريت الأصل عنكم، إذا أجريت الأصل عنكم محرم هذه العقلاء يقولوا هل مصلحة مهمة واجراء الرسول في مثل هذه المقال معرضه لخالق الله خيرا فعلى ذلك كات. مثلا هذا المكان السجن القوي طبعا معرض ما معرض حصل علم وما حصل علم هذا حصل علم تلين العلم منع من جريان العاصر هذا ما حصل علم بعدك شاك ما عرب ما معرب ما إلأتك المقام المبنى التالي ما ذكره المحقق النائمي في القساس الرؤم بأن إجراء العصر في الشبهات الموضوعية قبل البحث جائز. إلا إذا كان الفحص بمستوى إذا تركه الإنسان يعد مهملاً تحكم الشارع كم هالك يتفرض الإنسان نايم على الصفر يرفع طرف يشوف الفجر طلع وما طلعه يقول له إن شاء الله ما طلعه ويغمضه إليه بلا إشكالين الفحص بمستوى أن العرف يعد مهم له ومهم للحكم الشرعي ما شو اللي يطلع يعترف هذا الدرس محقق من أن يقول بمجموعة هذه الادله المذكوره بمجموعة هذه الأدلة المذكورة قطعاً ما تللاس الأدلة مطلقة تقول اجري الأصل قبل الفحص لكن لا إطلاق فيها عرفاً إلى صورة تكون الفحص بمستوى من البساطة بحيث يعز ترفو إهمالا لأحكام الشامك بلا إشكال لا يجب لله هذه الصوار هي وإن كانت مطلقا إلا أنها منصرفا صرافا جذبيا وعقلية عن في هذه الصوار التي يكون الفحص فيها بمستوى يعز ترفو إهمالا لأحكام الشامك نعم هذا العلاقه الشبعي ومفاجئه مسلم فما ذكره سيدنا الصالح قديسه الفوق التفريق بين احكام المولى الذاتي واحكام المولى الراتي اولا ان هذا ليس من مختصاته قديسه الفوق بل هذا ورد في كلمات القدمان اصحاب وكانوا يعبرون بأصالف الحاضر وأنه إذا شبت في فرمة شيء وعدم فرمته فالأصل هو الحاضر وورد هذا بكلمات في بكلمات الشيخ التوصيح وليس مرادهم باصاله الحاضر لله أنه فإنهم يقولون بأنه فإنهم يقولون بأنه عند احتمال التكليف. لا يكون الإنسان معذوراً في إجراء الأصل لمجرد احتمال التخليف والشك فيه راجعا فضل مصادر حضر. لا الحضر لا هذا مسئل حق بل ورد هذا الكلام في كلمات بعض الاعلام الذين يتوهم أنهم أو يتوهم أو يقال بأن السيد تتلمذ على أيديهم ورد هذا الكلام بكلمات فإنهم يقولون بأن الأصل إنما يجري في صورتي عدم أهمية المحتمال هذا عند الأسورين موجود أن الأصل يجري بصورة عدم أهمية المحتمل صحة للبراءة يجري لكنه في صورة أهمية المحتمل لا يجري تمام؟ خط وإذا كان كذلك مثلا إذا شت الإنسان بأنه يحرم قتل هذا الشخص أو لا يحرم ماذا رجل الأصل أن مهم مهمون والوهتمان كوني محقوم قدام في صورة أهمية المحتمل لا ومعه ومعه إذا شك الإنسان في حكم الشارع فهو يشك في العقوبة أنه هنا ومعه ومعه ومعه ومعه ومعه ومعه ومعه ومعه جبطار الجذابرة وملك الملوك التي لا تعادلها عقوبة دنيوية من هذا الباب من خلال أهمية المحتمى هذا خلال أهمية المحتمى السيد عبر عنه بالمولوية الذاتية دول عبر بالأهمية المحتمى سيدي قل لا يجري الأصل في المقام قبل الفاحص لأن المولى مولا ذاتي أولا يقول لا يجر الأصل في المقام لأن المحتمل المهمة وهو حقوبة مثلا جبار الجنازين وملك المنون في المشترى واحد النفس واحد الغرب أنه مسلك حق الطاعان مسلك أصوله وهدوره ومعالمه موجودة في كلمات الأصحاب وثانيا بأنه مسلك حق الطاعه صحيح بأن العقل النظري إلى إشكال يقول هذا مولا ذاتي وهذا مولا عرفي مولا اعتباري وأن المولويتين على قسمين مولوية ذاتية ومولوية ومولية هذا إشكال النظري هل يستلزم تفريق العقل النظري بين المولدين حكم للعقل العملي بان احكام المولى تتنجز حتى في صورة الاحتمال بخلاف الاحكام المولى ما هو الذي يسيب الصدعاء بل الوجدان يقول نعم سيدنا هو هو هو هو هو هو الوجدان مساله مو برهانيه مساله أنه انه اذا العقل النظري بين المولويتين مولوية ذاتية والمولويه العربيين حكم العقل العملي كان اوامر المولى الذاتيه تختلف عن اوامر المولى الفرديه لاي شيء ما هو دليل ذلك الوسطى انا اراد وجداني ذلك غيركم لا ووجدانات الاصوليين عامة على خلاف هذا الوجدان فإنهم يرون بأن العقل العملي يحببكم على بلا بيان سواء كان المولد بيان المولى الذاتي أو ديان المولى الذاتي عقل يحببكم بقر في العقان عقل نفسي, نفسي. وجدانات الاصوليين على خلاف هذا الوجدان فإذا أن المصلة الإجدانية ما يمكن البناء عليها إلا عندما نقام نتبه المجدان الشيء الثالث في المقام انه عندما نقرر أن هذا الشيء من أحكام العقل العملي أو ليس من العقل إذا نريد لان العقل العملي يحكم بذلك او لا يحكم منين نعرف ما هي المصادر ما هي المصادر التي نعتمد اليها لكي نعرف ان العقل العملي يحكم في المقام بهذا الشيء او لا يحكم ما هي جوهر الوجود الذي يعرفنا المصدر الذي يعرفنا ان العقل العملي في المقام يحكم او لا يحكم مراجعه شنو مراجعة الارتكازات والوجدانات الارتكازات. مراجع الارتكازات والوجدانات الوحق في هذا المورد إذن العقل العملي يحكم بذلك الله أما لو ادعى أن تددى أنه العقل العملي عندي يحكم بأنه العقل العملي عندي يحكم بانه العلم الاجمالي ممتدند شو شو تعلمني أنت يعني أنت نجيز <تصفيق> عقل العملي عندي يحكم بأنه مثلا مجرد الحرج في انتثال الحكم الشرعي يسقط الحكم الشرعي ولو كان حرجا متحمل عندنا يعمل عقل عملي وكل حكم مدعف انتظر بي حكم العقل العملي من اين يعرف إذا رجعت ارتكازات العقلاء وإجتماع في العقلاء في هذا المولد الذي يمتعه العقل عقل العالمين وإذا راجع من العقلاء تنفه العقلاء للمولوية الذاتية الله تبارك وتعالى متنفه جاي الآن وتنفه العقلاء من قبل الإنسان منذ أن وجد الإنسان على الأرض تنفها لوجود المولد ذاتي تبارك وتعالى منذ أن وجد الإنسان على الأرض تنبه لوجود المولى الداري. منذ أن وجد الإنسان على الأرض تنبه لاوامر المولى الداخل هل عندكم استقصاءات أو أرقام عقلانية لهذه الإنسانية التي وجدت قبل ملايين السنين وكان عقلها العملي يحكم بأن وامر المولى الذاتي تتنجز حتى في صورة الاحتمال حتى نقدر نحقق بهذا هذا الحلم. هذا جيد من الأرقام طبعاً. هذه الإنسانية من قبل ملايين السنين وجدت على الأرض ومن قبل ملايين السنين. تعرفت على المولى الذاتي ومن قبل ملايين السنين ادركت أوامر المولى الذاتي هل هذه الإنسانية بوجداناتهم وارتكازاتهم وأحقامها العقيلين وأحقامها القهائلين تعاملت مع المولى الذاتي بالاحتياط وبأن أوامرهم تتنجز حتى في صورة الاحتمال جيبوا لكم جيبوا استقصاءات استمرارات على ذلك أما لو جدان الشخص نتيجة مثلاً لمشاعر عرفانية مثلاً أنا أعرفها نتيجة مثلاً خصوصيات عرفانية مثلاً أنا أعيش يحصل وجداني بذلك كلام على أنه هذا حكم المدرك والمصدر له هم تكالذات العقالات والناس يأخذ خلنا نشوف نجد أن الرقم في تعاملهم مع القانون الشهي في تعاملهم مع القانون العرفي يفرقون بين صورة العلم وصورة بناء العقل على ذلك حتى في علاقته مع المورد ذاتي لا في علاقةهم مع بناء العقل على ذاتي والدليل على ذلك أنهم يركزون في كل مورد أنهم أكثر لو ما أكثر هذا موجود للعقل هذه الرواية الآن الواردة في يذكرني صاحب الكفاية في باب الأوامر قريرة قريرة أنا صارت حرة لما صارت حرة وهي تعرف أنه البر إذا طارت فرأة هي الخيار في زوجها إلى تبقى عليه أو لا إلى أصبحت المرأة حرة فلها الخيار بعدين أنه تبقى على زوجها أو لا, لا كان أن دوجها عن ذلك هذه بمجردها فلا تبقى فجاء دوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وقال إنها زوجتي وأولادي وكذا ما يمكن ترى أتركها فجاء الرسول إليها يا بريرة <تصفيق> إنه زوجكي وأبوه الزكي قالت يا صلى الله عليه وسلم غير ما سألت معك أتعمرني كمان احتمال الأمر موجود بعد واحتمال الأمر كافي في المنجزية أتأمرني يا رسول الله قال لا وإنما أنا شعفة أنا لحظة مجرد شفاعة تركيز لا تلاحظ كثير من الروايات. تركيز على أنه قضاء أولي مما يكشف على أنه مسار العقل العملي هي على ما عليه ارتكازات العقلاء. هذا من التفصيل بين صوره العلم وصوره الاحتمال والا لا يمكن على ذلك